يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون يا ايها الذين امنوا لما تفعلون ما لا تفعلون كبر مكث عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون كبر مكث إن الله أن تكونوا ما لا الله يحب الذين يقاتلون في سبيله خفّا كأنه بنيان مرفوض إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله خفّا كأنه وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمُ لِمَ تُؤْذُنَنِ وَقَد تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ وإذ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ فَلَنَا جَاهُ وَأَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَإِذْ قَالَ عِيسَى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا وَإِنْ قال عيسى بن مغي ميادا إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا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 فَلَمَّا جَاءُوهُ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ فَلَمَّا جَاءُوهُ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ ومن أظلم ممن من على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. ومن أظلم من على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. والله لا يهدي القوم الظالمين. والله لا يهذى القوم الظالمين. يريدون أن يطفئن نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهداوة دين الحق. هو الذي أرسل رسوله بالهداوة دين الحق. دين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. دين الحق ليظهره على الدين كله. 119. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجئكم من عذاب أليم 110. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم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 يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات سجري تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عريض ذلك الفوز العظيم ذلك الفوز العظيم وإخرى تحبونها نفخ من الله وفتح قريب وخرات عبده نفخ من الله وفتح قريب ودش المؤمنين ودش المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كنوا أوفر الله كما قال عيسى ابن مريم يا أيها الذين آمنوا كنوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم كما قال عيسى ابن مريم للحوارين من أنصار إلى الله كما قال سِرٌّ مُرْجَلٌ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَرَ اللهُ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَرُ اللهُ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَرُ فأمن القائفة من بني إسرائيل وكفّ القائفة. فأمن القائفة من